بسم الله الرحمن الرحيم حاملين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إننا كن لا يضرك كل امر شكيم امرا من ايادنا انما نحن المسليم رحمتا يا ربي انه هو السريع علي رب السماوات والعرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربهم ورب آبا كي العظوم انتقل يوم كفت السماء بدقان مبين. يغشى من خالق مجيد يخشن هذا عذاب اليم ربنا اكشف عن العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ان لا يكشف العذاب قليلا انما عائدون يوما تنقش البطش فلنرا انكم تقمون وانا قاضي حتم قَدَرْنَ الْقَوْمَ فِي الْعَوَنِ وَجَاءَ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَلْذُوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ مِنكُمْ رَسُولًا أَمِينًا وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى النَّاسِ إني آتيت بسلطان مبين وإني عبت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تفعلوني فاحتزنون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرد عبادي ليلا إنكم متبعون واتو في البحر رهوى إنهم جواب مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وجروع ومقار كليل ونعمة كانوا فيها فاكلين كَذَالِكَ وَأَرْسَلْنَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا كَانَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب الرمين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات لا فيه دلال إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن من شريم فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم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 إن شجرة الزقوم طعام الأسين كالمهل يغلي في البطوم كولي الحميم قدوم فاعتلوه إلى ثواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم دق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به فامترون إن المفتقين في مقام أمين مَتَاعُهُمْ وَعُيُونُهُمْ يَلْبَسُونَ مِنْ نَصْفٍ وَاسْتَنَرَ قَمَرٌ مُتَقَابِلِ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُ بِخُلْقِ النَّعِيمِ يدعون فيها بكل فاتهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم ಇ